بسم الله الرحمن الرحيم سورة ننزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجندوا كل واحد منهما مئة جل أعوذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخذ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين والزاني لا ينكح إلا زانية نوم شركا والزانية لا ينكحها إلا زاني نوم شرك وحرم الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجندوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة نبدا وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله فان الله رفور رحيم والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم, إلا أنفسهم فشهادة احدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أتشهد أربع شهادات بالله أتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله وأن الله تواب حكيم إن الذي رصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من نثن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه لأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله فأولئك عند الله هم الكاذبين أولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم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 وَدُونَ لِمِثْلِهِ أَبَدًا كُنْتُمْ مِنَ الضَّالِّينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ نَلِيمٌ في دنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم لهم عذاب نليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمةه وأن الله وأن الله رؤوف رحيم خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا ما زك منكم من أحد نبذا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يات لأولو الفضل منكم والسعة أن يوتو أن يؤتوا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لينو في الدنيا ولا خيرة لينو في الدنيا ولا خيرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم أنسنتهم وأيديهم وأرجلهم, وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون, ويعلمون أن الله هو الحق المبين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 حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم سَأَلَيكُمْ جُنَاحُنَا أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قل للمؤمنين يغضوا من بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من بصارهن ويحفظ فروجهن ولا يبديهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أوابا نسائهم أو نساءهن أو مملكتي ملهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.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 وتوبوا إلى الله جميع ليها المؤمنون لعلكم تفلقون وأنكح ليالا منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون لكافا فدا يغنيهم الله من فضله والذين يفتئون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وان اتوهم اللَّه الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا نُّؤْتِهِنَّ أَجْرَهُنَّ وَنُنزِلُ عَلَيْكَ مِن فَضْلِنَا وَعَلَى مَن نَّشَاءُ مِن عِبَادِنَا وَنُنزِلُ عَلَيْهِمُ ولقد أزلنا إليكم آيات مبينات و مثلا من الذين مِن من قبلكم و مثلا من, الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين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 وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه النار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ لَمْ ثَالِىنَ نَاسٍ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بيوت لذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال رجال لا ترهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولا بصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولا بصار ليجزيهم الله احسنا ما علم ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة, بقيعة يحسبه الظلمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه في سببه والله سريع الحساب اوك ظلمات في بحر المجي يغشاه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا خرج يده لم يكدي راه ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطيور صفات ألم تر أن الله يسبح له من في الزماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيه من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بلا بصار يكاد سنا برقه يذهب بلا بصار الله الليل والنهار وفي ذلك لعبرة لأولن بصان والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلينه مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ زَلْنَا آيَةً مُبَيِّنَاتٍ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 وصوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم اذا فريق منهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مِرْتَابٌ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلُ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلفون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك, فأولئك هم الفائزين قسموا بالله جهد أيمانهم لئن مرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن وإنما عليه مَا حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوه وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكّنن لهم دينهم الذي عطّر لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدوني لا يشركون بشيء وما كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون. وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومؤاهم النار ومؤاهم النار ولبيس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكتيمان لكم والذين والذين لم يبلغوا ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم ويطوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغن طفال منكم الحرم فليستاذلوا, فليستاذلوا كما استاذل الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم الله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجونك حن فليس عليهم نجناح فليس عليهم نجناح لي يضع غير متبرجات. وان يستعففن خير لهم والله سميع عليم وان يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس علينا حرج ولا على الأرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا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 أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح لا تكونوا جميعا واشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على فسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذانك يبين الله لكم لآيات لعلكم تعقلون إن ملمون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستدلوا الذين يستأذنونك كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ويصيبهم عَذَابٌ فَلْيَحذَرِ الَّذِينَ يُصَالِحُونَ عَلَى الْأَمْرِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أنتم عليه